موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مطنعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم حواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكنوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض ترى المجربين يومئذ مقرنين في الأصحاب سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر